بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيله الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه الماده ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا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 وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ايها المسلمون واذا ذكرت نعم الله وعدته فان اجلها وافضلها توحيد الله تعالى وافراده بالعباده اذ هي النعمه التي لا اعظم منها ولا اتم انها النعمه التي تتصغر امامها كل النعم والمنه التي من فقدها حلت به النقم انه الحكمه من خلق الجن والانس به ارسلت الرسل وانزلت الكتب ولاجله نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار وانقسمت الخليقة الى مؤمنين وكفار وعليه يقع الثواب والعقاب وعليه نصبت القبلة واؤسست الملة ولاجله جردت سيوف الجهاد وهو حق الله تعالى على جميع العباد قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وقال سبحانه كتابٌ أحكمت آياته ثم فُصِّلَت مِن لدٌ حكيمٍ خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير بالتوحيد تفرج الكُربات وتدفع العقوبات وبتحقيقه يحصل الهدى والامن في الدنيا والاخره ويسلم العبد من الخلود في النار وينال شفاعه النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون وقال صلى الله عليه وسلم اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه ما من فضيله الا واساسها التوحيد به يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات وهو سلوة المؤمن عند الاحزان والمصائب وبه يصير قليل العمل عند الله كثيرا ويغدو صغيره في الميزان كبيرا وبه يتحرر المسلم من رقي المخلوقين والتعلق بهم والعمل لاجلهم فيكون كل ذلك منه لله تعالى فلا يرجو سواه ولا يخشى غيره ولا ينيب الا اليه ولا يتوكل الا عليه وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه ويحصل له العز والتأييد والشرف وينال القوه والرفعه والمنعه التوحيد عباد الله اول دعوه الرسل واول منازل الطريق واول مقام يقوم فيه العابد السائر الى الله تعالى قال سبحانه لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقال هود لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقال صالح لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقال شعيب لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وقال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فالتوحيد مفتاح دعوه الرسل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لرسوله معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وكان قد بعثه الى اليمن قال له صلى الله عليه وسلم انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه عباده الله وحده فإذا شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمسه صلوات في اليوم والليله وذكر الحديث وقال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ولهذا فالتوحيد اول ما يدخل به العبد في الاسلام واخر ما يخرج به من الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه فهو اول واجبه واخر واجبه فالتوحيد اول الامر واخره نعم ايها المسلمون ان التوحيد اعظم الواجبات فاعظم واجب على العبد توحيده لله تعالى واخلاصه الدين له فان الله تعالى انما خلق الخلق لهذا وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى ومعنى الايه انه تعالى خلق العباد خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له فمن اطاعه جازاه اتم الجزاء ومن عصاه عذبه اشد العذاب واخبر انه غير محتاج اليهم بل هم الفقراء اليه في جميع احوالهم فهو خالقهم ورازقهم ولأجل هذا التوحيد انزل الله تعالى كتبه كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله اين نزل هذا القران المحكم المفصل لعباده الله وحده لا شريك له وقال سبحانه تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين اي فاعبد الله وحده لا شريك له وادع الخلق الى ذلك واعلمهم انه لا تصلح العباده الا له وحده وانه ليس له شريك ولا عديل ولا نديد ولهذا قال سبحانه الا لله الدين الخالص اي لا يقبل من العمل اي لا يقبل من العمل الا ما اخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له وقال قد عادت في قوله الا لله الدين الخالص شهاده ان لا اله الا الله ولاجل التوحيد ارسل الله تعالى جميع الرسل ليدعو العباد الى توحيد الله ويعرفوهم هذا الواجب العظيم الذي لاجله خلقوا قال سبحانه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله ودنوا الطاغوت قال ابن كثير رحمه الله تعالى وبعث في كل امه رسولا اي في كل قرن من الناس وطائفه الرسولا وكلهم يدعو الى عباده الله وينها عن عباده ما سواه ان اعبد الله ولا تنب الطاغوت فلم يزل تعالى يرسل الى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني ادم في قوم نوح الذين ارسل اليهم نوح وكان اول رسول بعثه الله الى اهل الارض الى ان ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبق الدعوه الانس والجن في المشارق والمغارب وكلهم كما قال الله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون فالرسل عباد الله انما بعثوا للدعوه الى هذا الاصل العظيم فما من امه من الناس الا بعث لهم رسول ليقيم حجه الله تعالى عليهم بدعوتهم الى توحيده جل وعلا واخبر تعالى ان دعوه الرسل جميعا اتفقت على هذا الواجب العظيم فبه افتتح الرسل جميعهم دعوتهم اممهم قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ فَكُلُّ كِتَابٍ أُنْزِلَ عَلَى كُلِّ نَبِيٍّ أُرْسِلٍ فهو ناطقٌ بأنه لا إله إلا الله وتوحيد الله تعالى عباد الله أساسٌ لقبول كل الأعمال فالأعمال كلها أساسٌ متوقف قبولها واعتبارها على تحقيق هذا الاصل العظيم عباده الله وحده لا شريك له قال سبحانه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فكل اعمال المشركين العابدين غير الله تعالى هي يوم القيامه هباء منثور لا اعتبار لها ولا ميزان لها وبين تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بين هذا الامر العظيم فقال ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين قال ابن جرير رحمه الله تعالى يقول سبحانه لان اشركت بالله شيئا يا محمد لا يبطلن عملك ولا تنال به ثوابا ولا تدرك جزاء الا جزاء من اشرك بالله وقال سبحانه عن انبيائه لما عدهم ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله سبحانه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وهذا يوم القيامه حين يحاسب الله العباد على ما عملوه من خير وشر فاخبر انه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من الاعمال التي ظنوا انها منجات لهم شيء وذلك لانها فقدت الشرط الشرعي اما الاخلاص فيها واما المتابعه لشرع الله فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعه المرضيه فهو باطل فاعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين وقد تجمعهما مع فتكون ابعد من القبول حينئذ ولهذا قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هذا تهيد عباد الله من حققه التحقيق الكامل فانه بفضل من الله ورحمته يدخل الجنه بغير حساب كما في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم قيل لي هذه امتك ومعهم 70 الفا يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب ثم بين ذلك فقال هم الذين لا يسرقون ولا يكتمن ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم مما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول ما تسمعون والحمد لله اولا واخرا الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي لا للواله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاتقوا الله وراقبو واطيعوه ولا تعصوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله اعظم سوره في كتاب الله ما اشتملت على التوحيد سوره الاخلاص واعظم ايه في كتاب الله ما اشتملت على وحدانيته ايه الكرسي ومكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته في مكه يدعو الى توحيد الله 10 سنين لا يدعو الى شيء سواه ثم تتابعت عليه الشرائع فكان يدعو اليها مع التوحيد الى مماته وكان يقول في صباحه ومسائه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 فيقرأ في الشفع والوِتر بالكافرون والإخلاص ووصَّى به أُمَّته أتى أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دُلَّني على عملٍ إذا عملته دخلتُ الجنة قال صلى الله عليه وسلم تعبدُ الله ولا تُشركُ به شيئًا وتُقيمُ الصلاة المكتوبة وتؤدِّ الزكاة المفروضة وتصومُ رمضان وتوافق عليه وكان يأمر أصحابه أن يبايعوه على عبادة الله وحده قال عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا تبايعون رسول الله قلنا فعلا من يبايعك قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وكان إذا بعث الدعاة إلى الأمصار يأمرهم أن يبدأوا بالدعوة إلى التوحيد وإذا جاءه وفد من الوفود أول ما علمهم التوحيد أتاه وفد عبد القيس وقال لهم ألا تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله الحديث رواه البخاري والتوحيد حق الله على العباده قال عليه الصلاه والسلام يا معاذ اتدري ما حق الله على العباده قال الله ورسوله اعلم قال حق الله على العباده ان يعبده ولا يشرك به شيئا متفق عليه والتوحيد عباده الله يقرب العبد من الجنه ويبعده من النار جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اخبرني بما يقربني من الجنه ويباعدني من النار فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في اصحابه ثم قال لقد وفق او قال لقد هدي قال كيف قلت قال فاعاده فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتُقيمُ الصلاة، وتُؤتِي الزكاة، وتصِيلُ الرَّحِم مُتَّفَقٌ عَلَيْه، ولا سعادة في الدنيا والآخرة، إلا بتوحيدِ الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام وقولوا، قولوا لا إله إلا الله تُفلِحُ، رواه أحمد ومن كانت خاتمته عليه دخل الجنة قال عليه الصلاة والسلام من كان اخر كلامه لا اله الا الله عند الموت دخل الجنه وهو مسلم ومن مات عليه دخل الجنه ونجا من النار قال عليه الصلاه والسلام من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقيه يشرك به دخل النار طروه مسلم واعمال الموحدين تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الايمان والاخلاص واعز ما يملك المسلم هو توحيده لربه واهم ما عليه حفاظه عليه من البطلان او القوادح او النواقص الوارده عليه والله عز وجل او حال رسله انه ان وقع منهم شرك حبطت اعمالهم فكيف بغيرهم قال جل شانه ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين ولذا خاف الخليل عليه السلام من الشرك فدعا ربه وهو يبني الكعبه وجنبي وبني ان نعبد الاصنام واذا كان الخليل عليه السلام يخشى على نفسه من الشرك فغيره اولى واحرا وتعليم الابناء اصل دينهم وسؤالهم الدائم عن وهو نهج الرسول عليهم السلام فهذا يعقوب عليه السلام وهو في نزع الروح يسال ابناءه عن توحيدهم ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحده ونحن له مسلمون ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يسال جارية صغيرة اين الله قالت في السماء رواه مسلم قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اهم ما عليك معرفه التوحيد قبل معرفه العبادات كلها حتى الصلاه ومعرفه الشرك قبل معرفه الزنا وغيره من المحرمات اذا علمت ان الله لم يخلقك الا لذلك ومن الفرائض اللازمه تعليمك اياه اهل بيتك ومن تحت يدك من امراه وبنت وخادم ثم قال رحمه الله تعالى واول ما فرض عليك توحيده اذا عرفت ان هذا راس اول الفرائض فاحرص على معرفه التوحيد لعل لك تؤدي اعظم ما فرض الله عليك واحرص على معرفه الشرك بالله لعل لك ان تعرف اعظم ما حرم الله عليك انتهى كلامه رحمه الله تعالى فاتقوا الله تعالى ايها المسلمون واقدروا لهذه العباده العظيمه قدرها فانها مفتاح النجاه وباب السعاده في الدنيا والاخره تعلموها واعملوا بها ولا تتجاهلوها فلا عذر لاحد في ترك التوحيد فان تارك التوحيد